الله خير بارك اللهم صل وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والصراط المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد واحمد الله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك وكامل كتاب في هذا المجلس المبارك واسال الله سبحانه كما جمعنا فيه ان يجمعنا في جنات النعيم وهي سناء ذكر النبي داوود عليه الصديق ومن تعالى واذنا على لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمقردين ونحن في هذه الليلة سعداء بيده سعداء بأن نكون في هذا المسجد المبارك العامل بأهله وعماره وكذلك سعداء بأن يكون معنا شيخنا الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن العليفي جزاه الله خيرا وأحسنا إليه وبارك فيه وأقال عمره ورزقنا وإياه حسنا فكام وأجاءنا جزاه الله خيرا وروم منذ الصباح الباكر انتقلوا محاضرة إلى محاضرة ومن لقاء إلى لقاء وسيكون غدا إن شاء الله أيضا له محاضرة في مجمع خاتم المرسلين في جبرق بعد صلاة المغرب وما أضيع دقيقة من الوقت في تقديمه بل أدعوه ليحدثكم فيما شاء وقبل ذلك أرحب ترحيبا خاصا بالوالد الكريم فضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة أسأل الله أن يطيل عمره في طاعته وأن يوفقه لما يحب ويرضى وليتفضل أبو عبد الرحمن مشكورا مأجورا من العشاء في السامنة إلا دقيقته ونكردون أتوقفنا على أدام ممكن نقطع بالأدام مع مع مع السلام. <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم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 وحجة على العباد أجمعين رهد الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولما به بعد الشتات وأمر به بعد الخوف وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعد أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام في هذا البلد الطيب السودان أسأل الله تعالى يحيطنا وإياكم برحمته وإحسانه وفضله وأنا والله يشهد الله على محبتكم وكان من الرغبة الدائمة باللقاء بكم وما رأيت أخا من هذا البلد الطيب في شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب إلا جعل قلبي يترفر يترفرف شوقا إلى زيارة هذا البلد الطيب وقد زرت عددا من الأماكن في أوروبا من المراكز الإسلامية ومن غيرها فوجدت الإخوة السودانيين من أبرز الدعاة هناك ومن أنشط الإخوة الكرام في المراكز الإسلامية ومن أحبهم أيضا إلى الناس هناك في تعاملهم معهم بل رأيت أيضا من الإخوة السودانيين في عدد من المستشفيات في أوروبا سواء في بريطانيا أو في غيرها فوجدتهم قد برعوا في حرفتهم وفي وظيفتهم وفي ذكائهم حتى انبهر بهم أولئك هذا وهم لا تزال قلوبهم معلقة بالسودان فأسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد الكريم وأن يحيط أهله بعنايته وأن يصب على السودان وأهله الخير صبا صبا وأن لا يجعل عيشهم كدا كدا وما رأيت والله من أهل السودان سواء في داخلها أو في خارجها ما رأيت والله إلا قيب النفوس وسلامة القلوب وحسن التعامل والكرم والأمانة وما شابه ذلك من الأخلاق التي يقتد الناس فيهم بها فأسأل الله تعالى أن يجعلكم مباركين أينما كنتم يا أهل السوداء وأسأل الله أن ينشر لكم ذكرا حسنا في الأرض ولا في السماء وأسأل الله جل وعلا أيضا كما جعل لكم المحبة في قلوب أهل الأرض أن يرزقكم المحبة في السماء يا رب العالم وأسأل الله أن يجزي المشايخ الكرام شيخنا الشيخ أبي زيد جزاه الله خير يعني في إكرامه لابنه بحضوره ودعوته وأسأل الله أن يحرم هذه الشيخة على النار وأيضا يجزي أخي الشيخ الدكتور عبدالحي والإخوة جميع من المشايح الفضلاء وطلبة العلم الأجلاء الذين يعني يكرمون من يأتيهم ويفرحون به ويحتفون به وهذا ليس غريبا على أهل هذا البلد الطيب أيها لحبه الكرام سأل أبو ذر رضي الله تعالى عنه سأل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده قال له يا رسول الله هل كان آدم نبيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم كان نبيا مكلما نعم كان نبيا مكلما فقال أبو ذريا رسول الله كم عدد الرسل فقال عليه الصلاة والسلام هم 300 وهم 10024 ألفا الف منهم قال كم عدد الأنبياء قال 10024 ألفا الف قال فكم عدد الرسل قال 300 ألفا وخمسة عشر وفي رواية ثلاثمائة وخمسة وعشرون هؤلاء الرسل الكثير والأنبياء بالعدد الغفير لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء خمسة وعشرين نبيا فقط وهؤلاء الخمسة وعشرين نبيا أيضا بعضهم نعرف اسمه ولا نعرف قصته فتقرأوا في القرآن مثلا اسم اليسع تعرف اسمه ولا تعرف قصته تقرأوا في القرآن اسم ذي الكفل فتعرف اسمه ولا تعرف قصته تقرأ في القرآن إلياسين تعرف اسمه ولا تعرف قصته تقرأ في السنة في اسم يوشع وشيك فتعرف أسماءهم ولا تعرف قصصهم لكن هناك عدد من الأنبياء فصل الله تعالى قصصهم كما ذكر لنا أسماءهم وهؤلاء الأنبياء ايضا هم أيضا يتنوعون فمنهم أنبياء كانوا ملوكا وهم في الوقت نفسه أنبياء كما نعلم مثلا عن سليمان عليه السلام كان ملكا عنده خدم وحشم وقصر وارف ومال كثير والريح يأمرها فتمضي به لحيث حيث يشاء ومع ذلك هو نبي يدعو إلى التوحيد كذلك نقرأ في القرآن عن يوسف عليه السلام فنقرأ أنه كان عزيزا في مصر وكان وزيرا للمال وكان صاحب أمر ولهي ومع ذلك كان نبيا له شأنه في دعوة قومه إلى التوحيد اليوم سنتحدث عن نبي من هؤلاء الأنبياء هذا النبي يختلف عن كل الأنبياء هذا النبي آتاه الله تعالى ملكا لم يؤته لأحد من بعده وهذا النبي كان نبينا صلى الله عليه وسلم ربما ذكره أحيانا هذا النبي ميزه الله تعالى عن كل الأنبياء بميزات منها أنه كان يفهم لغة الطير ربما فهم لغة الحيوانات عامة كان له كان يأمر الريحة فتأمره فيمضي كما يشاء هذا النبي ذكره الله تعالى في القرآن في موعداً وذكره في سورة البقرة في قصة هاروت وماروت وذكره في قصة سورة صاد وذكره في سورة سبأ ذكر قصة وفاته وكيفية وفاته بل ذكر الله تعالى لنا في القرآن حتى قصة زواج هذا النبي وكيف تزوج ومن هي زوجته وكيف اختارها وكيف وصل إلى معرفتها وما هي الحكاية التي وقعت له عليه الصلاة والسلام معها ذائركم هو نبي الله تعالى سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام سليمان بن داود ذكره الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة بأصحابه فتقدم ثم تأخر ثم مد يده كأنه أمسك بشيء فلما انتهى صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته قال لأصحابه إن الشيطان عرض لي في صلاةه قال فتقدمت وفتغته يعني خلقته قال حتى إني أجد برد لعابه على أصابعي قال فهممت ونمسكه حتى تنتهي الصلاة ثم أربطه بسارية من سواري النسجد ليلعب به سبيان أهل المدينة قال فذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب فذكر الله تعالى أنه سخر له الجن يتحكم فيها ويتصرف كيف يشاء فقال نبينا عليه الصلاة والسلام فأنه يقول لا أريد أن أنازع نبيا قبلي في ملك مختصه الله تعالى به وهو التصرف بالجن سليمان عليه السلام كان يفهم لغة الطير لغة الحيوانات ذكروا أنه هو أو غيره عليه السلام مر يوما براعي غنم وإذا هذا الراعي يسوق غنمه وشات منها تلتفت إلى شات صغيرة وراءهم وكأنها تفغي لها بصوت تناديها فقال هل تدرون ماذا تقول هذه الشات لتلك الشات الصغيرة قالوا وماذا تقول فقال إن تلك الشات تقول لتلك الشات الصغيرة تقول لها وهي أمها تقول لها الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول فأقبلوا وسألوا الراعي قالوا له هل كان لهذه الشاة شاة قبلها قال نعم تلك الشاة الكبيرة هي أم لهذه الصريرة وقد أكل لها شاة العام الماضي في هذا الموضع قالوا سبحان من علمك فمضوا معه ثم مروا بمرأة راكبة على بعيد وهذا البعير يمضي ثم يلوي عنقه إليها وكأنه يرغي لها بصوت عالي فتضربه فيمشي ثم يتوقف ويلوي عنقه إليها كأنه يكلمها وهي تضربه ويمشي فالتبت إليهم وقال أتدرون ماذا يقول هذا البعير لهذه المرأة؟ قالوا وماذا يقول البعير للمرأة؟ قال إنه يقول لها ويحكي انزع الإبرة التي في أسفل الرحل فإنها تطعنني فأوقفوا المرأة ثم أمروها فأناخت بعيرها ثم نزلت وفكوا الرحلة من فوق البعير ونظروا وإذا هو قد نشبت في أسفله إبرة كبيرة وهي تطعن البعير إذا مشى فنزعوا الإبرة وأعادوا الرحلة إلى مكانه وقال سبحان من علم هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان قد سخر الله تعالى له الطير سخر الله تعالى له الريح تم تجري بأمره رخاء حيث أصاب هذه الريح غدوها شهر ورواحها شهر كما أخبرنا ربنا جل وعلا وأرجو من الأخوة في الجوانب لو يفتحوا النوافذ حتى إخوانهم الذين ينظرون يعني يستطيعون أن يشاركوا معنا فدخل يوما رجل على سليمان وسليمان عليه السلام عنده حاشية فيهم يعني فيه مزراؤه وجلساؤه فلما دخل هذا الرجل جعل يتحدث مع سليمان عليه السلام وينظر إلى أحد الوزراء نظرات غريبة مريبة فلما خرج هذا الرجل قال ذلك الوزير لسليمان قال يا سليمان من هذا الذي دخل علينا وقال إن الذي دخل علينا هو ملك الموت يتصور بصورة رجل ويأتي يسلم عليك في كل ضحى في كل صباح في فرستين يأتي ويسلم عليك فقال هذا الوزير يا نبي الله أسألك بالله أن تأمر الريح فتبعدني عن هذا الموضع تبعدني عن الموضع الذي فيه ملك الموت قال لا عليك اجلس قال أسألك بالله أن تأمر الريح فتحملني إلى الهند فأمر الريح في ذلك الضحى وحملته إلى الهند فلما كان من الغد ودخل ملك الموت على سليمان عليه السلام كما كان يفعل فقال له سليمان قد أفزعت صاحبي البارحة قال له لا تنمي يا نبي الله قال لما قال لي لأن لأني قد رأيته عندك في الضحى في فلسطين وقد أمرني الله تعالى أن أكبر روحه بعد الظهر في الهند فعجبت أني رأيته عندك في الضحى قال سليمان عليه السلام فماذا فعلت قال لما صل لما كان بعد الظهر مضيت إلى الموضع الذي أمرت بقبض روحه في فلند فإذا هو ينتظرني فقبضت روحه هناك هذه طبعا كلها من أخبار بني إسرائيل التي ذكرها ابن كثير وساق شيئا منها ابن الأثير والطبري وابن الجوزي وغيرهم ساقوا شيئا من هذه الأخبار في كتبهم لما ذكروا أخبار الأنبياء وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إذا كانت هي لا تخالف أصول ديننا ولا تعارض شيئا من شريعتها ونذكرها استئناسا ما دام أنها متوافقة في الجملة مع شريعة الإسلام فلا بأس في ذلك فهذه تدل على ما نص عليه أهل العلم من أن سليمان عليه السلام قد سخر الله تعالى له الريح وجعل الله تعالى لهم كل شيء سببا سليمان عليه السلام ذكر الله تعالى قصته بصورة النهر وقال الله جل في علاه وهو يتحدث في قصة سليمان مع الهدهد وكيف كان له خبر مع أبيه داود وكيف كان سليمان عليه السلام يمر على على قرية على وادي النمل وكيف كان له شكر إلى رب العالمين وذكر دائم بفضل الله تعالى عليه وما يتعلق أيضا بحمده لله جل وعلا ويقباله على الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن ذلك قال الله جل وعلا وورث سليمان داود ذكر الله تعالى أن سليمان كان مع أبيه داود وكان لأبيه داود ملك وكان لسليمان عليه السلام أيضا ملك وكان سليمان وداود كلاهما لهم حكم بين الناس وربما تفوق الولد على أبيه أحيانا لذلك ذكروا أن في قول الله جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فبهمناها سليمان وكنا أتينا ذكروا أنه رفع إلى داود عليه السلام خبر رجلين أحدهما عنده زرع والآخر عنده غنم فصاحب الغنم أهمل غنمه وتشاغل عنه فدخل الغنم إلى زرع ذلك الرجل وأكله ولما خرج ذلك الرجل إلى زرعه وإذا الزرع الذي كان ينتظر أن ينبت وأن يكبر وأن يجنع منه سنابل القمح ويبيعها وإذا هو قد صار طاعا صفصف لا يستطيع أن يستفيد منه فغضب وذهب واشتكى إلى داود عليه السلام فحكم داود ما دام أنك قد أهملت غنمك حتى أكل زرع غيرك حكم داود عليه السلام عليه بأن يعطي غنمه لصاحب الزرع لأنك أفسدت ماله فخلاص هو يأخذ الغنم فلما خرج مر بنبي الله سليمان عليه السلام فسألهما سليمان قال بما حكم بينكما أبي داود فأخبراه بما حكم فقال لا بل أنت يا صاحب الزرع خذ إليك الغنم ترعاها وتشرب من لبنها وتستفيد من زبدها وجبنها وتستفيد من صوفها طوال فترة ست أشهر أو سبعة أشهر وذاك الرجل صاحب الغنم يعتني خلالها بزرعه فإذا عاد الزرع كما كان أول أرجعت إليه غنمه وأخذت زرعك فقال سبحانه من علمت فعل هذا هو الحكم الصحيح فقال الله تعالى هنا إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وذكروا أيضا أن سليمان عليه السلام في عهدي وعهد أبيه داود خرجت امرأتان مع صبيين لهما بل مع وليدين صغيرين حديثي الولادة خرجت بهما إلى النهر لتغسلان ملابسهما ووضعت كل واحدة وليدها على جنب، فأقبل الذئب عليهما والتقط أحد الصغيرين ومضابه فلما أقبلت المرأتان اختلفتا في الصبي كل واحدة تقول هذا ولدي وجعلت تتجاذبان والصبي صغير عمره ربما لم يتجاوز أياما فاقتلفتا حتى دخلت على داود عليه السلام فلما أقبلت إلى داود عليه السلام سألهما فبكت كل واحدة منهم وقالت هذا ولدي فحكم به داوود عليه السلام للكبرى وقال في نفسه الصغرى يعني لها مجال في حياتها في أن تحمل بغيره أما الكبرى فمجالها قليل فحكم به لها فخرجت والصغيرة تبكي فمر على سليمان عليه السلام قال بما حكم بينكما أبي فقالت قد حكم بيننا أنه للكبرى فبكت الصغرى وقالت يا نبي الله هو لي فبكت الكبرى وقالت بل هو لي فقال سليمان أعطوني الغناب فأعطوه الصغير في مهده ووضعه على خشبة أمامه ثم قال يا غناب ينادي أحد الخدم قال نعم قال أعطني سكينا فأعطاه سكينا تكاد يده أن تعجز عن حملها فأخذ السكين الكبيرة وضعها على رأس الغلام من فوق قالت المرأتان ماذا تفعل قال أشقه أقسمه بينكما ما دام كل واحدة تقول الغلام غلامي الولد ولدي خلاص أنا أحل الموضوع أني أقسم الولد نصفين أعطيك نصفا وهي نصفا فبكت الصغيرة وصاحت أما الكبيرة فسكتت بكت الصغيرة وقالت لا بل أعطه لها هو ولدها لا تقتله ولا تقسمه ولا تجرحه هو ولدها ولدها أعطه لها والكبيرة الساكتة فلما رأى ذلك علم أيهما أمه وذلك أن قلب الأم لا يتحمل فلما رأى بكاءها وإقبالها وانكبابها على ولدها علم أنها الأم فدفع الولد إلى فكان سليمان عليه السلام له فقه وله حكمة في الحكم بين الناس والنظر في شأنه بين الله سبحانه وتعالى هذا وقال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان دامود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين أوتينا من كل شيء آتانا الله مالا آتانا الله متاعا آتانا الله ملكا إن هذا هذا من فضل الله علينا يا رب لك الحمد إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده ما هم الجنود ما هي أنواعهم من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يوزعون يعني يدفع بعضهم بعضا من شدة زحامهم وكثرتهم كما قال الشاعر زعي الفؤاد عن الدنيا وزينتها يعني ادفع فؤادك وامنعه عن الدنيا فهؤلاء الجند من كل واحد يدفع الثاني إلى الأمام فهم يوزعون جعلوا يمشون أمامه عليه السلام وهو ينظر إليهم وتارة يكونون خلفه وهم يسيرون إلى موضع يريده سليمان بكثرتهم جن وأنس وطير ووحش وبينهم على ذلك حتى إذا أتوا على واد النمل. قالت نملة وادي النمل هو وادي تكثر فيه بيوت النمل وقد كانت العرب وغير العرب أيضا يسمون الوادي بحسب ما يكثر فيه فإذا كان هناك وادي يكثر فيه العقارب سمي وادي العقارب إذا كان هناك وادي يكثر فيه مثلا شجر الريحان يسمى عادة هذا وادي الريحان مثلا أو هذا وادي الغضاء أو هذا وادي الليمون ونحو ذلك من الوا... ما يكثر فيه هذا الوادي كانت طبيعة التراب فيه تتناسب مع بناء بيوت النمل فجعل النمل يبني بيوته فيه فزمي بوادي النمل لكثرتهم فيه هذا الوادي لما مر سليمان به قامت نملة هذه النملة أيها الإخوة الكرام والأخوات فعلت أربعة أمور نادت وأمرت وعلّلت واعتذرت قالت نملة يا أيها النمل نداء ادخلوا مساكنكم أمر لا يحقمنكم سليمان وجنوده فعليم وهم لا يشعرون اعتذار قالت يا أيها النمل لأنها ما خافت على نفسها فقط بل تحب الخير لغيرها أيضا ما بحثته عن مكان ينجيها لا بل الأصل أن يحب ال... يحب الشخص لغيره كما يحب لنفسه من الخير يا أيها النمل طيب ماذا تريدين ادخلوا مساكنكم وحتى لا تكون النمل ولماذا ندخل مساكننا نحن لا ندخل المساكن إلا مع غروب الشمس لماذا تأمريننا بدخول المساكن في هذا الوقت أنت تتحكمين بنا تصدرين عوامر هكذا لبيان ملكك علينا فوضحت قالت أنا أقول ذلك لمصلحتكم لا يحطي أنا خائف عليكم لا يحتملكم سليمان وجنوده عللت أمرها وهذا الكلام يا أخوة يا صوات يا ليت أننا نفعله في حياتنا أحيانا تجد مثلا أحد الآباء يعود إلى بيته فيرى صديقا لابنه مثلا بيده سيجارة ويدخل فإذا وصل إلى البيت قال ولد تعال يا أحمد فيأتي الولد إليه فيقول من اليوم لا تمشي مع فلان صديقك خلاص ممنوع يقول يا أبي ليش لماذا ومن حق الولد أن يسأل لماذا فيقول الأب ماذا ليس شغلك أنا أبوك وأنا اللي أمرك أقول ما تمشي معه بعد اليوم خلاص لا يا أخي من حقه أن يسألك لماذا ابنك يا أخي ليس جهازا تلفزيون أو راديو تخفض صوتك كما تشاء وترفع صوتك كما تشاء وليس هاتف إن شئت ضغط رقم سبعة وإن شئت ضغط رقم ثمانية دون أن يعترض عليك لا هذا إنسان له عقل له حكمة له تفكير له قرار الأصل يا أخي أن, يعني أن تستشيره أن, أن تبين له السبب أن تحترم عقله أو بعض الناس فرضا يوضع له الطعام تضعه امرأة أو مثل يدخل البيت ويدخل المرأة قد غيرت وضعت حملت الكرسي من هذه الجهة ووضعته في الجهة الأخرى فيقول لامرأته أعيد الكرسي كما كان فتقول له طيب لماذا يقول ما هو شغلك أنا صاحب البيت أعيديه لا يا أخي شغلها يا أخي هو من شغلها بين لها ما هو السبب احترم عقلها يا أخي احترم عقلها لا بد أيها الإخوة والأخوات أنت عندما تأمر أحدا بشيء أن تكون جاهزا إذا قال لك لماذا أن تكون جاهزا بالسبب ولدك وعدته أن تعطيه مالا ثم سمعت مثلا أنه سيفعل بهذا المال أمرا سيئا فجاء لك قال يا أبي يلا أنت وعدتني أن تعطيني المال اليوم بعد العصر فقلت خلاص ما في فلوس والله ولا جنيه، قال لماذا تقول ما هو شغلك الفلوس لي ولا لك أنا أتحكم أعطيك ولا ما أعطيك خلاص اذهب لا يا أخي بل شغله شغله يا أخي بين له ما هو السبب وكذلك بما يتعلق بهذا هذه النملة تقول للنمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم النمل من الطبيعي ان تسأل ليش ندخل مساكننا ما جرت العادة ان ندخل المساكن في هذا الوقت ما هو السبب لماذا امرتين بهذا فقالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده في سبب لا يحطمنكم سليمان وجنوده ثم اعتذرت لأجل أن لا يقع في قلوب النمل شيء قالت وهم لا يشعرون ترى سليمان ما يدعون مثل مثلا أنت لما يطلع قرار في العمل بشيء معين فتأتي إلى وتقول ترى خرج صدر قرار بمنع الشيء الفلاني قالوا هذا المدير ظالم هذا المدير إذا كنت تعلم له عذرا فيجب عليك أن تتحدث به دفاعا عنه لا, لا يقع منهم ظلم عليه حتى لو كان كافرا لماذا تفتح لهم موضع ظلم علي؟ تقول لا يا جمعة لا تظلم المدير المدير لا يعلم بأنكم فعلتم كذا لأجل قرار أو بأن الرجل أصدره دون أن يعلم هذه النملة تعتذر لسليمان ما قالت سليمان أقوى مني وأعظم مني خلي النملة تسبه وتدعو عليه لا قالت لا يحتمنكم سليمان وجنوده ثم اعتذر وهم لا يشعون سمعها سليمان وفهمها فتبسم ضاحكا من قولها وهذا من أخلاقه ملك ويتبسم اليوم بعض الناس إذا أوثي منصبا عاريا أو, أو رفع إلى مرتبة وصار للشأن ما يبتسم في وجوه الناس الذين هم أقل منه شأنا، لأنه يرى أن ذلك إسقاط من هيبته أو أنهم لا يستحقون أن ينزل إلى مستواهم ويضاحكهم سليمان يا جماعة ملك ملكا لم يملك أحد قبله ولا بعده ومع ذلك يضحك ويتبسم لأجل نمله ويراه جنوده ومع ذلك يبتسم فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أوزعني يعني يا رب وفقني يا رب ساعدني أني أشكر نعمتك يا ربي أنت أنعمت علي بسمع وبصر وعقل وأنعمت علي بملك يا رب ساعدني أني أشكرها النعمة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ونعمتك يا رب قديمة وعلى والدي أيضا أنا منذ أن كنت صغيرا ونعمك علي ثم قال وأن أعمل صالحا ترضى أنت أعطيتني نعمة بصر وفقني أن أعمل بها صالحا أعطيتني نعمة سمع وفقني أن أعمل بها صالحا أعطيتني نعمة لسان وفقني أن أعمل بها صالحا أعطيتني مالا وفقني أن أعمل به صالحا أعطيتني ذكاء وعقلا وفقني أن أعمل به صالحا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك انترى يا أخي لا تكون النعم التي أنعم الله بها عليك سببا في عذاب يوم القيامة لا يكون بصرك سببا في عذابك أو يكون سمعك سببا في عذابك أو يكون لسانك سببا في عذابك إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سقط الله ما يتبين فيها يكتب الله عليه يديها سقطه اليوم يلقاه فسليمان يقول يا ربي أنت أعطيتني نعمة يا ربي ساعدني يا ربي أعني يا ربي وفقني أن أشكرك على هذه النعمة التي أنعمت بها علي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالح أنت رضا وأدخلي برحمتك في عبادك الصالحين ثم قال الله وتفقد الطير فعل ينظر يعد الجيش عدى الجن فإذا هم مكتملون فإذا به يفقد الهدهد وتفقد القير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين طيب أين الهدهد جعل سليمان يهدد لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لا أو ليأتيني لا بسلطان مبين إلا إذا عنده عذر فما فمكث غير بعيد الهدهد أين ذهب؟ الهدهد يا جماعة خرج من فلسطين وطار جنوبا تعد الأردن تعد جزيرة العرب حتى تفاجأ أنه وصل إلى اليمن رأى الجبال والوديان والأنهار والأرض الخضراء وأقبل ورأى مملكة هناك وقصرا عظيما ورأى امرأة مع قومها إذا طلعت عليهم الشمس سجدوا لها وإذا غربت سجدوا لها فذار الهدهد الموحد كيف يشركون بالله يعبدون غير الله الذي خلقهم وعاد الهدهد مباشرة إلى سليمان فمكت غير بعيد إلا الهدهد وصل إليه فقال يعني الهدهد أحبت بما لم تحط به أنا جئتك بمعلومة ليست عندك يا سليمان، وهذا يدل على ثقة الهدهد في معلوماته وقوة شخصيته، وإلا ممكن الهذهذ يأتي ينتفض أمام سليمان ولا يعرف يتكلم، وهذا الأصل أن صاحب الحق يكون عنده قوة يا أخي في بيان الحق، في الدفاع عن نفسه، يوسف عليه السلام لما اتهمته إمرأة العزيز أنه هو الذي تعرض لها تكلم وقال لا هي راودتني عن نفسي. هذه تكذب هي اللي راودتني ليس أنا كن شجاعا في الدفاع عن نفسك يا أخي كلك لسان ناطق وقلب ثابت دافع عن نفسك الهدوة جاء أمام سليمان وهم يقولون سيعذبك سيقتلك جاء وقف أمام سليمان وهو عصفور صغير قال أحدت بما لم تحق به وجئتك من سبع بنبأ يقين أنا جئتك بنبأ متأكد منه ما جئتك بإشاعات ما جئت وأنا أقول أنا رأيتهم يحنون ظهورهم لا أدري هل قصدوا أن يسجدوا أم لم يقصدوا لا إنما جاء الهدود بنبأ يقين ما هو؟ إني وجدت امرأة تملكهم و... طيب عادي سليمان يستمع طيب عادي امرأة ملكة على قومها إيش, ايش الغريب إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء طبيعي ما هي ملكة طبيعي يكون عندها عرائك وذهب وفضة إيش الغريب يا هدهد ولها عرش عظيم أيضا هذا طبيعي ما هي ملكة تريد تجلس على الأرض أكيد لها عرش ايش الغريب يهدون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون لله الذي يخرج الخدى في السماوات ونار ويعلم ما تخفون وما تعملون الله لا ناكنا إلا هم رب العرش العظيم استمع سليمان إلى هذا الخبر هناك قوم مشركون مملكة كاملة مشرفة تعبدوا غير الله كيف أنا أسكت ولا أرسل إليهم من يدعوهم ومع ذلك سليمان أراد أن يتأكد من الخبر قال سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين نتأكد أن صادق ولا لا وهذا هو الأكالم هو منهج ينبغي يسير عليه كل إنسان له مقدار من السلطة أب أم صاحب محل إنسان له قدرة على غيره مهما صغرت يجب عليه أن يسير وراء أي كلام حتى يتأكد سليمان عليه السلام جاء إليه الهدف بكلام منمق. كلام مرتب كلام معقول يمكن أن يكون صادقا ومع ذلك سليمان ما اتخذ القرار لم يقل يا جن اذهبوا وقاتلوا وافعلوا لا قال نتأكد من أخبارك حتى ما غضل من الناس كم طلق رجل امرأته بسبب إشاعة وكم قتل رجل آخر بسبب إشاعة بسبب كلام نقل وهو غير صحيح وكم اتخذ بعض الناس قرارا بسبب إشاعات وكلام غير صحيح طيب واحد مثلا سوف يقال لك والله أنا سأعطي مثلا هذه الهدية لفنان فتقول لأنت آه أنت الذي ستهديه بالأمس كان يقول لي أن شخصا بخيلا سيئا سوف يعطيني هدية وسوف أمزقها وأرميها بوجهه. فتقول ها قال هذا الكلام علي قال نعم قلت والله ما أصل له الهدية طيب يا أخي تأكد من هذه المعلومة أصدقت أن كنت من الكاذبين رجل جاء إليه من يجيء وقال أنا رأيت امرأة خرجت من بيتك وذهبت إلى كذا وفعلت كذا ثم عادت وأنت رجل يعني أهلك يقعون في كذا وبدأ يخرج إشاعات ويصدرها على زوجتك أو على ابنتك انظر يا أخي أصدقت أن كنت من الكاذبين لا تتخذ قرارا الإنسان, الانسان العاقم لا يتخذ أي قرار حتى يتأكد من المعلومة التي وصلت فيه سليمان عليه السلام هنا ينقل إليه الهدود خبرا عن مملكة كاملة والهدود ليس مضنة الكذب وليس بينه وبين هذه الدولة أي مشاكل ومع ذلك سليمان يقول سننظر أصدقت أن كنت من الكذب خلني أتأكد طيب ما هي أسرع وسيلة للتأكد أخذ سليمان كتابا وكتب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين وأخذ الكتاب وأعطاه له الهدود ولي من تولى قارها أعطاه الكتاب اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ذهب الهدود وطار حتى وصل إلى سبأ إلى اليمن ودخل من بعد فتحات القصر وأقبل إلى, إلى ملكة سبأ بلقيس وألقى الكتاب في حجرها ثم مضى طار وصار في بعض الفتحات يستمع كيف يتصرهم أخذت المرأة الكتاب وفتحتهم قالت يا أيها الملأ تسأل الذين عندها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم هذا الكتاب مرتب على ورق جيد واضح هذا الكتاب كريم ليس أي ملخبط ورق سيء لا حتى أنت يا أخي إذا بعثت رسالة إلى آخر ابعثها بإسلوب جيد بعض الناس أحيانا يقول لك مثلا ترسل إليه رسالة تقول يا فلان مثلا سلام عليكم كيف حالك نحن مشتاق تكتب له رسالة في الجواب نحن مشتاقون إليك وعندي اليوم عشاء سوف يحضر عندي بعض أصدقائنا ونريد أن تشرفنا تتعشى معنا فيرد عليك وقول لك لا فلصت الرسالة لا فتقرأ الرد لا طيب يا أخي بقي لك لا يزال سبع وستين حرف ليش ما استخدمتها قل يا أخي كثر الله خيرك وبارك الله فيك وشكر لك دعوتك أنا راغب في رؤيتكم لكنني اليوم مشغول اجعل كتابك كريما إلى الآخرين وهذا يا جماعة نعاني منه أحيانا أحيانا أرسل لبعض الأخوة مثل كذا أقول له مثلا يعني عيدك أرسل لي في العيد عيدك مبارك وأسأل الله أن يمنع عليك في هذا اليوم ببر ولدك وصلاح قلبك وتثبيت نفسك وأرسل له دعاء ثم يرسل لي شكرا هي بها أخي قل شكرا وبارك الله فيك وأشكرك أنك ذكرتني في هذا اليوم الذي هو عيد لنا فألا أصل أن يكون كتابك إلى الناس كريما تتلطف في العبارة وتعتني بصيغته وتعتني بالورق نرسلته في ورق هذه المرأة تعجبت من جمال الكتاب وحسن خطه وطيب منطقه وأدب الرسول الذي جاء به قالت يا أيها الملك إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعالوا علي واتوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملأ، أفتوني في أمره. هذه امرأة تستشير، لا تتخذ القرار من تلقاء نفسها. عندها استشارة. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ها ما رأيكم وهذا يدلك على عقل بلقيس أنت يا أخي ويا أختي أحرص ألا تتخذ قرارا إلا باستشارة ليس كل قرار يعني واحد مثلا جو أصل عند مثلا محل يبيع فاكهة فقال له تريد أضع الكيلو كيلو برتقال أو كيلوين قال ها لا والله خد العريف في المحاضرة قال لا بد استشارك خلني استشير زوجتي طيب أخذت رأيها خلني استشير أصدقائي ما رأيك يا فلان أنا أريد استشير عشرة حتى يكون قراره صحيح أخذ كيلو مرتقال أو كيلوين ها طيب لحظة أعطني رقم فلان أخذ كيلو لك فإذا بتكلفة المكالمات عن عشرة كيلو طيب الأصل أن ليس كل شيء استشار فيه أو إنسان فرضا أراد أن يجلس فلا يدري ينتلس على الكرسي في بيته أو ينتلس على الأ والله خلني أستشير فلان شرائك أنا الآن تعبان أجلس على الدرس ولا أجلس على الأرض هذا الجنوب اتفي ما تريد أن تتخذه من قرارات مصيرية في حياتك استشب إنسان سيتزوج إنسان سوف يشتري شيئا يعني ينفق فيه مال كثيرا بيشتري سيارة بيشتري دكان بيشتري بيت إنسان سوف فرضا يعني يدفع من ماله شيئا كثيرا لفلان لأجل أن يتاجر به فلان أراد أن يستلف منه مالا أردت مثلا أن تخرج في عمره مع حملة أو مع كذا فأردت أن تتأكد من صدقهم الأصل أن تستشير هذه قرارات مصيرية في حياتك فهنا هذه المرأة تستشير وليا جماعة الرجل يقول لنا تعالوا لمسلمين مسلمين يعني مستسلمين لأنهم إلى الآن ما علمهم إيش الاسلام لأن مستسلمين لي ف. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون انظر الآن إلى الفرق بين رأي المرأة ورأي الرجل الآن الملكة مرأة وتستشير الرجال انظر رأي الرجال قالوا نحن ألو قوة تريدين سلاح؟ تريدين عدداً عندنا عدد عندنا جنود ندافع عن بلادنا ندافع عن أرضنا نحن قلوق و... ثم قالوا وأولو بأس شديد وعندنا سلاح أمامك رجال ندافع عن ديارنا ثم قالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين لكن أنت أيتها الملكة صاحب القرار النهائي اسمع الآن رأي النساء النساء دائماً يملنا إلى تهدئة الأمور ويعني اتخاذ الطريق الأرفق الذي تخرج منه بأقل خسائر أقل إصابات ما نبغى مشاكل ما نبغى نتضارب مع أحد ما نبغى خليه يأخذ حقنا خلاص الله يوم القيامة يطلع حقنا منه اترك حقك المرأة دائما تميل إلى السلم والتنازل أما الرجل فيميل أحيانا إلى الشدهوة أخذ حقي والله لو لو يجري دمي في سبيل أخذ الحق فهنا الرجال الذين عندها يقولون إيش يرسل إليها الددرة احنا عندنا عدد وعندنا سلاح إن لكن أنت الملكة قرري قالت إن المنوك هذا الآن كلامها هي إذا دخلوا قرية أفسدوها أنا أخافي مسقوا الستائر اللي عندي في البيت ويخربوا ملابسي وأطقم الذهب اللي عندي يكسروها وانا خايف الكنبات اللي عندي في القصر يمسقوها ويكسروا خشبها وبعدين العرش هذا عليه ألماس أخاف يضيع الألماس وما هي هكذا أخافي فس يفسد قريتي وجعلوا أعزة أهلها أدلة بدل ما كنت أنا الملكة بعدين أصبح خاضمة قال الله وكذلك يفعلون ثم قالت هي وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون أرادت أن تمتحن هل يا سليمان أقبلت وهددت تدافع عن عقيده وتوحيد، أم أنك راغب في المال فسأرسل إليه قعما أموال إذا كان الأموال أخذها وفرح بها معناه كل سنة نرسل إليه مجموعة أموال ونبقى نعبد الشمس لكن إذا رد الأموال وقال ما أريد إلا التوحيد والعقيدة هذا معناه لا بد نس دسم له قال الله فلما جاء سليمان قال جاء سليمان الأموال قال أتمدونني بمال جاءوا إليه هذا يحمل ذهبا وهذا يحمل خطة وهذا يحمل أطعمة وهذا يحمل ملابس بعدين هي هدية ملكة إلى ملك ليست هدية إنسان عادي إلى إنسان عادي لا هدية ملكة توديها إلى ملك انظر ماذا هدته يعني فلما جاء سليمان علم أنهم يساومونه على دينه فعلم أن العزة في عدم الاتفاة إليه والعالم والداعية كلما لم يحتج إلى دنيا الناس زاد قدره عندهم ذكروا أن ملك مصر في زمن سابق محمد علي باشا قال دخل إلى الأزهر وإذا أو الحديوي إسماعيل وإذا فيه طلبة علم وفيه مشايخ وإذا الناس لما رأوا الملك داخل قاموا إليه مبجلين محترمين وإذا أحد المشايخ مستند على سارية المسجد وقد مد قدميه وهو يدرس طلابه فمر الخديوي إسماعيل به وإذا الشيخ ملتفت إليه ماسك المصحف يفسر القرآن أغلق المصحف وأترك التفسير عشان أقول مرحبا بك فلم ي... وهو لم يسلم على الشيخ أيضا فالشيخ استمر يقرأ القرآن ويشرح والطلاب ينتفضون وقاموا واقفين فلما تعدد الخديوي إسماعيل سأل واحدا عنده قال من هذا قال هذا الشيخ هنا رجل عابد صالح فلما وصل الخداوي إسماعيل إلى قصره دعا أحد الخدم وأعطاه مالا قال هل رأيت الشيخ الذي لم يقوم لي ولم يترك المصحف ويأتي لي؟ قال نعم أعرفه قال أعطه هذا المال فأخذ هذا الخادم المال ومضى إلى ذلك العالم قال يا شيخ تفضل قال ما هذا قال هذا هدية من الخداوي إسماعيل لك وقال الشيخ اذهب الى الخداوي اسماعيل وقل له يقول لك فلان ان الذي يمد رجليه لا يمد يديه ان الذي يمد رجليه لا يمد يديه لانه اصلا لو مد يديه لم استطاع بعدها ان يمد رجليه صح كان مرة تاني لما يق لما يقف الخداوي يقفز ومرحبا وحياك الله وتفضل ويرمي مصعب على جنب لأن صار له يد عليه لكن ما دام أن العالم اغتنى بعلمه وفضل الله عليه خلاص ما ينتبه إليه قل له إن الذي مد رجليه لا علم الديانة فكذلك هنا فيما عمله سليمان عليه السلام قال أتمدونني في بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاررون نتوقف الأذان I'm <laughs> gonna ما قرأ سليمان عليه, عليه الصلاة والسلام ذلك وهدد رجعوا إليها بمالها قال لها هذا سليمان يقول سأأتيك بجنود لا قبل لك بها لكر ابن كثير قال إنه أحسن أن يكون أول الجند عنده وآخره عند أن, أن يكون أول الجند أن يكون أول الجندي عنده وآخره عندها يعني من طول الصف الجند فأرسلت إلى سليمان أن آتيت إليك. فأراد سليمان أن يستقبلها بعجب بآية وعلم سليمان أنهم يعتقدون في اليمن في ذلك الزمان أن الملك مرتبط بالعرش الذي يملكه الملك وأن الملك إذا سقط عرشه معناه خلاص ما في ملك عنده فقال سليمان لمن عنده يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين يعني المستسلمين بدأ الجند الذين عنده يستعرضون قواهم. قال عفريت من الجن أنا آتيك بها كم تحتاج من وقت قبل أن يرتد إليك طرفك وإني عليه لقوي أمين قبل أن يرتد إليك طرفك يعني أنت الآن تنظر إلى شخص قال قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم من مقامك يعني أنت الآن تجلس من بعد طلوع الشمس إلى المغرب فأنت قبل أن تقوم من مقامك بعد ثمان ساعات يقول العرش عندك جاءك من اليمن. رأى سليمان أن هذا الوقت قوي قال, قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قيل قبل أن إذا كنت تنظر إلى شخص بعيد قبل أن يصل إليك يعني سيحتاج إلى عشر دقائق مثلا أو ربع ساعة أو كذا من الوقت فإن العرش يكون قبل أن يصل إليك يكون عندك وقيل قبل أن يردد إليك ضرف قبل أن تضرف بعينك وقالوا كان هذا الرجل اسمه آصف بن باعورا ذكرها بعض المفسرين قالوا وكان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطاء واسم الله الأعظم جاء في بعض الأحاديث منه حديث عند الترمذي حديث أسماء بن يزيد بن السكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن في البقرة وآل عمران وطاها في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي أول آل عمران ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي طاها وعمت الوجوه لل الحي القيوم قد صعد من من حذر ظلما فقالوا إنه الحي القيوم وقد رجح ذلك ابن تيمين وابن القيم وابن كثير وجمع نهل العلم وقيل إنه الله ونحو ذلك الإنسان يتوسل إلى ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته العلم فدع الله تعالى هذا هذا الرجل الذي أوتي العلم فإذا العرس حاضر بين يده قال الله فلما رآه مستقرا عنده رآه سليمان قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي لاحظ يعني أب يعني دعا الله تعالى كما دعا إليه من قبل قال هذا من فضل ربي فلما رآه مستقرا عبا قال هذا من فضل ربي ليش ليبلوني ليختبرني أشكر أم أكفر الله أعطاني مال ليختبرني أعطاني ولدا ليختبرني أعطاني سمعا وعقرا ليختبرني أعطاني ذكاء ليختبرن هل أنا أشكر أم أكفر ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غري كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون أراد سليمان أن يمتحن عقلها فقال غيرنها في العرش وكان العرش فيه مثلا الماس أزرق وأبيض قال خذوا الأزرق ضعوه مكان الأبيض والخيرة الحمر ضعوها مكان السود والسود ضعوها مكان الزبد غيروا في العرش ثم أقبل وأمرهم أن يصنعوا ألواح من زجاج فصنعوها ثم أمرهم أن يصنعوا أعمدة من زجاج قوارير فصنعوها ثم أمرهم فغرسوا القوارير في الأرض ووضعوا صفائح الزجاج فوقه وأجروا الماء من تحته ووضعوا العرش فوق الزجاج. فصار السجاج كأنه يسبح فوق الماء صار العرش كأنه يسبح فوق الماء قال الله جل وعلا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك نظرت إليه قالت كأنه وأُتينا العلم من قبلها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ ضَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا الدُّخُلِ السَّرْحَ طَالَ السَّلِمَ لَهَا الطَّبْرَ اِخْرُجْ امْضِ إلَى عَرْشِكَ فَلَمْ يَنَارَأْتُهُ حَزِبَتُهُ مَاذَا لُجَّ حَزِبَتُهُ مَا أَنْ وَكَشَفَتْ عن قال إنه صرح ممرد يعني مصفى من قوارير فلما رأت هذا الصنع علمت أنه ليس من صنع البشر وإنه من صنع شيء آخر وكانت الجن تعمل بين يديه وعلمت أنه ما سخر له الجن إلا بتوحيده لله قالت هذا فقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من القرآن ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونجعلنا من من اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده اللهم إنا قد استمعنا في بيت من بيوتك نتلو كتابك اللهم فجع جائزتنا أن تقول لنا قوم منخرا لكم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا من عز فارتبع وذل كل شيء له وخضع اللهم يا من هو أول وآخر يا من هو باطن وظاهر اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر اللهم إنا نسألك أن تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترطنه قضاء دينه، ولا من له حاجة من زواج أو وظيفة أو عمل واصدر رسق إلا وسعت عليه ويسترطنه ذلك وأعنته عليه يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين من رحمة يا رب العالمين اللهم إني أسألك لهذا البلد الطيب السودان أن تحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه النين والنهار اللهم احفظ أهل السودان من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين أحيا قيوم اللهم يا ذا الجلال والإكرام إن نسألك لإخواننا في كل مكان أن ترفع عنهم ضرهم وقربتهم اللهم إن نسألك لإخواننا في سوريا اللهم إن نسألك أن توحد صف المجاهدين هنا اللهم وحد صفهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم سدد رميهم اللهم صوب باراءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم داوي جرхаهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم اللهم اجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم اللهم أعلنا في الظالمين هناك آية اللهم أعلنا في الظالمين هناك آية اللهم اجعلهم لعلك غيرهم عبرة وعظة يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن بس أن تنصر المجاهدين في كل أرض من أرضك اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرضك اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرم اللهم صل وسلم, وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عبد لو فعل <سؤال> أن ابن البلد